Ha ha ha ha ha. Wanneer we maar moe waren tegen de druk, wanneer we maar liep en we waren en we waren, maar als من فينا ما ذاق وطعم المري لكن اذا استسلمت بتذوق الحس وبتعيش في حيره وفي هم كثير من فينا ما مر بمعاناه الظروف من فينا ما ذاق وطعم المري لكن اذا استسلمت ذوق الحسو وبتعيشي في حيره وفي همك كثير من فينا من فينا, من فينا من فينا من فينا من فينا ما برك ما الظروف من فينا ما عاد العنى وطعم المر لكن اذا استسلمت فالذوق الحسو تعيش في حيرة وفي أمك كثير تفأل تفأل تفأل من فينا ما مر بمعاناة القرور من فينا ما ذاق العنى وطعم المرير لكن إذا استسلمت bedoel je het te Wat gebeurt er? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is maar ben je zo ben? Dan heb ik hem. غير عيونك تشوف كل geen بالعزم يصبح صغير من فينا Weet je nou, maat وطعم المريخ? Laten te veel kruis over. Het is een beetje een beetje een حياتي من فينا ما ذاق العنى وطعم المريخ لكن اذا استسلمت بتذوق الحسوف بتعيش في حيره <تحفي> وفي همك كثير الياس في دربه عنى وضيقه واجه همومك المهم مهما يصير لا تقول همي تقلب حمل الكتور كل شي ربي كاتبهلك فيه خير الياس في دربة عنوض Wagen hommomk bij de hemel يصير. je het kalm hebben. De ketel, Wee na vader, en wee na vader, en wee na vader, en wee فينا ما مر بمعاناة الضروف من فينا ما ذاق العنى وطعم البري لكن إذا استسلمت بدوق الحزو فتعيش في حيرة وفي همك كثير بتشوف في دنياك من كل صنوف والعسر بعيون الرضا يصبح يسير مهما تواجه في حياتك من ظروف بالعزم سير وباللامل حث المسير بتشوف في دنيا in het begin van het كل عدا وطعم البري لكن ايه بس استسلم بده كل بتعيش في حيره وفي همك كثير